وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِن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 فدع ربه أني مغلوب فنتصر ففتحنا أبواب السماء بما إمّنها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 إنا إذا اللَّفِي ضلَالٌ وسُعُرُ أو القي الذِّكرُ عليهِ مِن بيننا بل هو كذابٌ شرٌّ سَيَعْلَمُونَ غَدَمَنِ الكذابُ لشِرٌّ إِنَّ مُرْسِلُ الدَّنَاقِ فِتْنَةً لَهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَاسْتَطَبِرْ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 آل لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر